يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوْمَئِذٍ الْمُجْرِمُونَ لَوْ يَفْتَدُونَ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِمْ وَصَاحِبَتِهِمْ وَأَخِيهِمْ وَفَصِيلَتِهِمُ الَّتِي تُؤْوِيهِمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيكَ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى تَدْعُو مَن أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى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 ثُمَّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلٌ لَّكَ مُحْطَعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَضِينَ أَيَعُطَىٰ مَعَ كُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يعلمون.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 يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرْعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ